بسم الله الرحمن الرحيم هل ت ا ك حديث غ ا ش ي ة وجوه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة تسقى من عين ن ا ن ي ة ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء تولى ع الله ا ل ح س ن إيابهم ثم إ ن علينا حسابهم